وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها أفسقوا فيها فحق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 اولا وان كان سعيهم مشكورا كلنهم مدغاء اولئك وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محذورا قظر كيف فضلنا أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إله آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا كفر احدهما او كلاهما او كلاهما فلا تقل لهما اغفر ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واغفر لهما جناح الذل من الرحمه وقال رب ارحمهما كما ربياني صغيرا فَإِنَّهُ كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وبن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربي كفوراً